الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر ا للعلوم ه أ ك ا ل ا س ل ا إ ل ه أ ش ه د أ ن لا اله الا الله, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول 日々の声を聞いてください。 الله は ك ب ر لا إله إلا الله